ف إ ذ ا تحققت أ ن ه م مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أ ن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد ا ل ع ب ا د ة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ج ل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أ و يدعوا رجلا صالحا مثل الله أ و نبيا مثل عيسى وعرفت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إ ل ى إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا ر ة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أ ح د ا وقال له د ع و ة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله و ا ل ا س ت غ ا ث ة كله لله بالله وعرفت ج م ي العبادات كلها لله ع و أ ن إ ق ر ا ر ه م بتوحيد الربوبية الإسلام لم يدخلهم في الإسلام وعرفت أ والأنبياء والأولياء ن يريدون قصدهم الملائكة ا ش ف ت ت ه م و ا ل ق ب بذلك إلى الله بذلك هو الذي أحل وأموالهم دماءهم هو ع ر حينئذ التوحيد الذي دعت إ ل ي ه الرسل و أ ب ى عن ا ل إ ق ر ا ر به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إ ل اله ا ل فإن ا ل إ ل ه عندهم هو الله ذ ي يقصد أ ج ل ذ ه الأمور سواء كان ملكا أ و نبيا أ و وليا أ و ش ج ر ة أ و قبرا أ و جنيا لم يريدوا ان ا ل إ ل ه هو الخالق و الرازق المدبر ف إ ن ه م يعلمون أ ن ذلك لله وحده كما قدمت لك و إ ن م ا يعنون ب ا ل إ ل ه ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد النبي الله ادعوهم لا إلا عليه وهي إله الله وسلم كلمة صلى إلى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 فاذا عرفت أ ن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي ا ل إ س ل ا م وهو لا يعرف من تفسير هذه ا ل ك ل م ة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أ ن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير القلب لشيء من المعاني منهم معناها الأمر يظن أن غير لشيء والحايق يخلق ولا يرزق ولا يدبر اعتقال القلب لا ولا ولا إلا الله ف ل ا خ ر في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه القلب وعرفت الشرك لله الذي قال الله فيه إن أن دون لمن دين الله لا ما يشاء الله الذي ذلك به يغفر يشرك ويغفر فعرفت أرسل بها الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أ ح د سواه وعرفت ما أ ص ب ح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أ ف ا د ك فائدتين ة الأولى الفرح بفضل الله بفضل و ر ح م ه الله وبرحمته كما فبذلك قال تعالى قل بفضل ف ف ر أخر ح و و مما م ي ج ع و أ ف ا د ك أ ي ض ا الخوف العظيم ف إ ن ك اذا عرفت أ ن ا ل إ ن س ا ن يكفر ب ك ل م ة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعير بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ون المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه تقربه قص قائلين يظن إلى الله تعالى ألهمك الله صلاحهم أنها أنهم كما ما إن عن مع اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا و أ م ث ا ل ه وعلم أ ن ه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إ ل ا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بعضهم بعض إلى زخرف وقد يكون ل أ ع د ا ء التوحيد علوم ك ث ي ر ة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت وعرفت أن الطريق إلى ذلك الطريق الله لا أعداء قاعدين فصاحة فالواجب الله ما سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين عرفت وعرفت عليه وعلم عليك تتعلم يصير له أهل لك وحجج أن أن من من دين به بد الذين قال إ م ا م ه م ومقدمهم لربك عز و ج ل ل أ ق ع د ن لهم صراطك المستقيم ثم ل آ ت ي ن ه م من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولكن إ ذ ا اقبلت على الله و أ ص غ ي ت إ ل ى حججه وبيناته فلا تخف إن الشيطان كان ضعيفا إن كان فلا كذا تخف و ا ل ع ا م ي من الموحدين يغلب أ ل ف ا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان إ ن ن ن ج د لهم ل ل ا ا غ ب و ف جندنا الله ا ا ل ل هم غ ب و ب لهم ح ج ة واللسان كما هم الغالبون ن ن بالصيف ا ل و س و إ ن م ا الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح و قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيان لكل شيء وهدى و ر ح م ة و ب ش ر ا المسلمين فلا ي أ ت ي صاحب باطل ب ح ج ة إ ل ا و في ا ل ق ر آ ن ما ينقضها و يبين بطلانها كما قال تعالى ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه ا ل آ ي ة ع ا م ة في كل ح ج ة ياتي بها أ ه ل الباطل إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن ا أ ذ ك ر لك أ ش ي ا ء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام نحتج به المشكون الكبيرة نحتج جوابا زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريق مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائلة به أهل فهو عقلها مجمل فنقول ومفصل لمن من في طريق وذلك قوله تعالى والذي انزل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم ز ي غ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ن أنه الذين يتبعون ة وابتغاء تأويله وقال الرسول وسلم الله الله قال يا رأيتم ما تشابه رأيتم عليه صلى صحى م فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إ ذ ا قال لك بعض المشركين الا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و أ ن ا ل ش ف ا ع ة حق و أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لهم جاه عند الله ه الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم أو وأنت وسلم ذكر الذي ذ كلاما الكلام ك ر للنبي صلى يستدل على لا من معنى شيء فجاوبه بقولك إ ن الله ذكر في كتابه أ ن الذين في قلوبهم زغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أ ن الله ذكر أ ن المشركين يقرون ب ا ل ر ب و ب ي ة و أ ن كفرهم بتعلقهم على ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء مع قولهم هؤلاء الله شفعاؤنا عند الله هذا أ م ر محكم بين لا يقدر أ ح د أ ن يغير معناه وما ذكرت لي أ ي ه ا المشرك من ا ل ق ر آ ن أ و كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أ ع ر ف معناه ولكن أ ق ط ع أ ن كلام الله لا يتناقض و أ ن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب سديد ولكن ل الجواب يفهمه إ ا الله فلا به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا من تستهن فإنه وأن وفقه به ل يحظ عظيم المفصل ف إ ن أ ع د ا ء الله لهم اعتراضات ك ث ي ر ة يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أ ن ه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ن ف ع ولا ض ر فضلا عن عبد القادر أ و غيره ولكن أ ن ا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله و أ ط ل ب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أ ن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أ ن أ و ث ا ن ه م لا تدبر شيئا و إ ن م ا أ ر ا د و ا الجاه و ا ل ش ف ا ع ة و ق ر أ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه ف إ ن قال هؤلاء ا ل آ ي ا ت نزلت في من يعبر الاصنام كيف تجعلون الصالحين أ ص ن ا م ا ف ج ا و ب ه بما تقدم ف إ ن ه إ ذ ا اقر أ ن الكفار يشهدون ب ا ل ر ب و ب ي ة كلها لله و أ ن ه م ما أ ر ا د و ا ممن قصدوا الا ا ل ش ف ا ع ة ولكن أ ر ا د أ ن يفرق بين فعلهم م بما منهم وفعله يدعو و فذكر الكفار له الصالحين ل ذكره ا ا أن أ ن ص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 و ي ق ك ر قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ ك ث ر ه م بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون قال تعالى الله قلت للناس إلهين الله أنت عيسى يا مريم بن من قال سبحانك ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق ا ل آ ي ة فقل له عرفت أ ن الله كفر من قصد ا ل أ ص ن ا م وكفر أ ي ض ا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن قال الكفار يريدون منهم و أ ن ا أ ش ه د أ ن الله هو النافع الضار المدبر لا أ ر ي د إ ل ا منه والصالحون ليس لهم من ا ل أ م ر شيء لكن أقصدهم أ ر ج و من الله شفاعتهم فالجواب أ ن هذا هو قول الكفار سواء بسواء ف ق ر أ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إلى الله زرفا وقوله تعالى هؤلاء الله زرفا شفعاؤنا عند الله وعلم فان الله قال انا لا اعبد الا الله وهذا الالتجاء إ ل ى الصالحين ودعاؤهم ليس ب ع ب ا د ة فقل له أ ن ت تقر أ ن الله فرض عليك إخلاص العبادة عليك إخلاص وهو حقه ف إ ذ ا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله وحده وهو حقه عليك فانه لا يعرف العباده ة ولا ا فبيّنها أن له بقولك قال الله تعالى أدعو ربكم والدعاء العبادة مخ فقل له إ ذ ا أ ق ر ر ت أ ن ه ع ب ا د ة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك ا ل ح ا ج ة نبيا أ و غيره هل أ ش ر ك ت في ع ب ا د ة الله غيره فلا بد أ ن يقول نعم فقل له إذا عملت بقول الله إذ قال الله فصل بقول قال له عملت الله الله لربك الله له أهل هذا إذا إذ وانحر عبادة وأطعت ونحرت فلا بد أ ن يقول نعم فقل له إ ذ ا نحرت لمخلوق نبي أ و جني ن أ و غيرهما هل أ ش ر ك ت في هذه العباده غير الله فلا بد أن يقرأ ويقول نعم فقل له وهل كانت عبارتهم إ ي ا ه م إ ل ا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو يالك والا ن ح و ك و إ ل فهم مقرون أ ن ه م عبيد الله وتحت قهره وان أ ن ل ل الذي يدبر الأمر ل ه هو و يدبر ك دعوهم الله ت ج و ا إ ي م ل ل ج ا هو ا ا وهذا ظاهر جدا فإن قال شفاعة رسول الله صلى الله منها ل رسول صلى عليه وسلم ش ف فإن ع ة أتمكر فتبرأ منها فقل لا أ ن ك ر ه ا ولا أ ت ب ر أ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع و أ ر ج و شفاعته ولكن, ولكن الشفاعه ة ك ل ا لله كلها م ا ا ق تعالى قل ل ل لله ش ف ا جميعا ع ة و ا إلا من بعد إذن الله كما تكون من إذن بعد ولا يشفع النبي في أ ح د إ ل ا من بعد أ ن ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغر الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت كلها فإذا ولا ياذن إ ل ا ل أ ه ل التوحيد تبين لك أ ن ا ل ش ف ا ع ة كلها لله و أ ط ل ب ه ا منه و أ ق و ل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه الشفاعة الشفاعة في فإن فالجواب فقال فلا عليه أعطي أعطاه أعطاه عن هذا الله أطلبه الله الله ونهاك هذا الله النبي وأمثال وسلم وأنا ترعو أن أحدا مما مع قال صلى وأيضا فصح إ ن النبي الشفاعة أعطيها غير ل الله عليه وسلم ى ف ص أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يشفعون و ا ل أ ف ر ا ط يشفعون و ا ل أ و ل ي ا ء يشفعون أ ت ق و ل إ ن الله أ ع ط ا ه م ا ل ش ف ا ع ة و أ ط ل ب ه ا منهم ف إ ن قلت هذا رجعت إلى الصالحين التي ذكر عبادة أعطاه الشفاعة أعطاه التي كتابه وإن قلت إلى وإن الصالحين الله لا بطل قولك أعطاه الله أطلبه مما أعطاه الله مما في وأن ف إ ن قال أ ن ا لا أ ش ر ك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إ ل ى الصالحين ليس بشرك فقل له اذا كنت تقر أ ن الله حرم الشرك أ ع ظ م من تحريم الزنا وتقر وذكر يغفره الأمر حرمه يغفره يرريء أن أنه فإنه الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله أنه لا يغفره فإنه لا يري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك و أ ن ت لا تعرفه أ م كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا ت س أ ل عنه ولا تعرفه أ ت ظ ن أ ن الله يحرمه ولا يبينه عبارة نعبد لنا فإن قال الشرك عبارة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام قال الشرك لا فقول وما معنى ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م أ ت ظ ن أ ن ه م يعتقدون أ ن تلك ا ل أ خ ش ا ب و ا ل أ ح ج ا ر تخلق وترزق وتدبر أ م ر من دعاها فهذا يكذبه ا ل ق ر آ ن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم قال من قصد السماء والأرض ألايا وإن قال هو من من من وإن حجرا هو أو خشبة ب يدعون على قبر أو غيره أو ي ذلك ويذبحون له ويقولون إ ن ه يقربنا إ ل ى الله ز ل ف ا و ي ر ف ع الله عنا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي وغيرها فهذا فعلهم هذا هو عبارة الأصنام ويقال أيضا الشرك عبارة الأصنام قبول فعلهم له قولك أقر أن يعرف هو هل مرادك أ ن الشرك مخصوص بهذا و أ ن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على ا ل م ل ا ئ ك ة وعيسى والصالحين فلا بد أ ن يقر لك أ ن من أ ش ر ك في ع ب ا د ة الله أ ح د ا من الصالحين فهو الشرك المذكور في ا ل ق ر آ ن وهذا هو المطلوب وسر ا ل م س أ ل ة أ ن ه إ ذ ا قال أ ن ا لا أ ش ر ك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي ف إ ن قال هو ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فقل ما معنى عباده الاصنام فسرها لي فإن فسرها فهو بينه القرآن بما المطلوب و إ ن لم يعرفوا فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه و إ ن فسر ذلك بغير معناه بينت له الايات الواضحات في معنى الشرك بالله ف إ ذ ا عرفت أ ن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي انزل فيه ا ل ق ر آ ن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه ف ع ل م أ ن شرك ا ل أ و ل ي ن أ خ ف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله لا ولا الملائكة إلا في الرخاء زماننا مع يشركون يدعون في و أ م ا في ا ل ش د ة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى و إ ي ا مسكم الضر في البحر ظ ل من تدعون إ ل ا إ ي ا ه فلما نجاكم إ ل ى البر أ ع ر ض ت م وكان ا ل إ ن س ا ن كفورا وقوله قل أرأيتكم أ ت إن ارايتكم ك أتتكم م عذاب الساعة الله أو غ ي ل ل ه تدعون كنتم إن ص ا ق ن بل إياه ع و ن ف ي ش ف ان ت ع و إليه إن ش ا ء و ت ن ن س و م ا ت ش ر ك و ن وقوله و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعا ربه منيدا إ ل ي ه إ ل ى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أ ص ح انك ب ا ل ا وإذا ر وقوله موج غشيهم ا دعوا ل ل ل الله من خ ل ص ي له ا ل المسألة التي د ي ن فمن فهم هذه و ض ح ه ا الله ا في ك ت ب ه وهي أن النار م ش ر ك ي ل قاتلهم ذ ي ن س وسلم و ل الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء و أ م ا في الضر و ا ل ش د ة فلا يدعون إ ل ا الله وحده لا شريك له وينسون سعاداتهم تبين له الفرق بين, بين شرك أ ه ل زماننا وشرك ا ل أ و ل ي ن ولكن أ ي ن من يفهم قلبه هذه ا ل م س أ ل ة فهما ل ر ا س خ ه والله المستعان و ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل أ و ل ي ن يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله إ م ا أ ن ب ي ا ء و إ م ا أ و ل ي ا ء و إ م ا م ل ا ئ ك ة أ و يدعون أ ش ج ا ر ا واحجارا م ط ي ع ة لله ليست ع ا ص ي ة و أ ه ل زماننا يدعون مع الله أ ن اناسا س ا م أفسق ل ن ا و ل ذ ي ي ن ن د ع و ه من هم ا ل ذ ي يحكون وغير وترك ذلك الفجور والسرقة عنهم من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير والذي يعتقد فالصالح ي أ و الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به إذا تحققت أن الذين ذكرنا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا قولا وأخفوا الشركا من هؤلاء تحققت أن أن أعظم من يريدونها من رسول صلى عليه وسلم فعلم لهؤلاء على وهي فاصغي شبهة شبههم ما سمعك ل ج و ا ب ه ا وهي أ ن ه م يقولون إ ن ا ل ذ ي ن نزل فيهم ا ل ق ر آ ن لا يشهدون الا إ ل ه الا الله ويكذبون الرسل وينكرون البعث ويكذبون ا ل ق ر آ ن ويجعلونه سحراء ونحن نشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمد رسول الله ونصدق ا ل ق ر آ ن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أ و ل ئ ك فالجواب أ ن ه لا خلاف بين العلماء كلهم أ ن الرجل إ ذ ا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أ ن ه كافر لم يدخل في ا ل إ س ل ا م وكذلك إ ذ ا آ م ن ببعض ا ل ق ر آ ن وجحد بعضه كمن أ ق ر بالتوحيد وجحد وجوب ا ل ص ل ا ة أ و أ ق ر بالتوحيد و ا ل ص ل ا ة وجحد ا ل ز ك ا ة أ و أ ق ر بهذا كله وجحد الصوم أ و أ ق ر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أ ن ز ل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم بهذا البعث كفر بالإجماع كله عن ومن دمه وجحر أقر جل جلاله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 وهذه هي التي ذكرها بعض أ ه ل ا ل أ ح ص ا ء في كتابه الذي ارسل إ ل ي ن ا و و ق ا ل أ ي ض ا إ ذ ا كنت تقر أ ن من صدق الرسول في كل شيء وجحده وجوب الصلاة أ ن كافر وكذلك بكل وكذلك حلال الدم بالإجماع وكذلك إذا شيء إلا البعث وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا أقر جحد يجحد صوم وجوب شيء ولا ل ت ت خ فكيف المذاهب القرآن فيه به وقد نطق م قدمنا فمعلوم ا ا أن ل و ت ح د هو فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم ر ي ض ة ج اذا ء بها جعل الانسان شيئا من هذه ا ل أ م و ر كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول و إ ذ ا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أ ع ج ب هذا الجهل و يقال اذن هؤلاء أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلوا بني ح ن ي ف ة و قد أ س ل م و ا مع النبي صلى الله عليه و سلم و هم يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون ف إ ن قال إ ن ه م يقولون إ ن م س ل م ه نبي قلنا هذا هو المطلوب إ ذ ا كان من رفع رجلا إ ل ى ر ت ب ة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا ا ل ص ل ا ة فكيف بمن رفع شمسان أ و يوسف أ و صحابي او, أو نبي ا في م ر ت ب ة جبار السماوات و ا ل أ ر ض سبحان الله ما أعظم شأنه أعظم فذلك يطبع الذين ل على قلوب ل ه ا لا يعلمون ويقال الذين أيضا حرقهم علي بن أ ب ي طالب بالنار كلهم يدعون ا ل إ س ل ا م وهم من أ ص ح ا ب علي وتعلموا العلم من ا ل ص ح ا ب ة ولكن ي ع ت ق د و ا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان و أ م ث ا ل ه م ا فكيف أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أن الصحابة أن تظنون الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أ ب ي طالب يكفر ويقال أ ي ض ا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بن العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله و أ ن محمدا رسول الله ويدعون ا ل إ س ل ا م ويصلون ا ل ج م ع ة والجماعه ة فلما أ ظ ر و ا ا م خ ل فلما ة ا ش أشياء ر ي في ع ة دون ما نحن فيه أ ج م ع العلماء على كفرهم وقتالهم و أ ن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين وهو المسلم الذي يكفر بعد إ س ل ا م ه ثم ذكروا أ ن و ا ع ك ث ي ر ة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أ ن ه م ذكروا أ ش ي ا ء يصيره ع ن د م ن فعلها مثل ك ل م ة يذكرها بلسانه دون قلبه أ و ك ل م ة يذكرها على وجه ا ل م ز ح واللعب ويقال أ ي ض ا الذين قال الله فيهم ه بالله م ما كلمة م يحلفون قالوا ولقد قالوا الكفر ل وكفروا بعد ا إ س أ م ا سمعت أ ن الله كفرهم ب ك ل م ة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أ ب ي الله و آ ي ا ت ه و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م فهؤلاء الذين صرح الله أ ن ه م كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة تابوك قالوا ك ل م ة ذكروا أ ن ه م قالوها على وجه ا ل م ز ح ف ت أ م ل هذه الشبهه و ي المسلمين أناسا يشهدون ويصلون ويصومون في قولهم الأوراق تكفرون جوابها لا إله إلا الله تأمل فإنه من أنفع ما في هذه ثم من ما أنفع أناسا أن ومن الدليل على ذلك أ ي ض ا ما حكى الله عن بني إ س ر ا ئ ي ل مع علمهم وصلاحهم أ ن ه م قالوا لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة وقول ناس من ا ل ص ح ا ب ة اجعل لنا ي ا ت أ ن و ا ط فحلف صلى الله عليه وسلم أ ن هذا نوير قول بني إ س ر ا ئ ي ل اجعل لنا إ ل ه ا من فضلك تابع ب ق ي ة ا ل م ا د ة